Waarom zou ik het niet willen? Ik wil het niet willen. al بالتوفيق بين فقرة الاستثناء وهي قوله عليه السلام في روايه عبيد بن زرارا الا ان هذه قبل هذه وبين صدر الرواية وهو قوله عليه السلام إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعا والتوفيق بين هذه الروايه وروايات الاشتراك ايضا وذكرنا وجوها ثلاثه سبقت المناقشه فيها والوجه الاخير ما بنى عليه جمع كسيد المستمساك وسيدنا والسيد الإمام قدست أسرارهم بأن مفاد هذه الفقراء بيان شرطية الترتيب ولا علاقة لها بالوقت فلا تنافي بين قوله إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعا وبين قوله إلا أن هذه قبل هذه لنظر هذه الفقر لبيان شرطية الترتيب فمحصل الروايه ان وقت الصلاتين وان دخلا الا ان صحه العصر منوطه بسبق الظهر فان قلت بان لازم ذلك أن يكون الاستثناء منقطعا لأن المستثنامين يتحدث عن الوقت فإذا كان المستثناء بيانا للترتيب بين الفريضتين لا للوقت كان استثناء منقطعان وظاهر الاستثناء انه استثناء متصل وإلا هذه عليك شيخ ابراهيم على المنبر لكن كنت تعرض لها وإلا لم يصح الاستدلال بقوله انت مني بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي لم يصح الاستدلال بها على ثبوت الخلافه له للامام امير المؤمنين إذا لو كان الاستثناء منقطعاً، لكانت الرواية في مقام بيان مطلبين، أحدهما أنت مني في حياتي بمنزلة هارون من موسى، وأنا لا نبي بعدي. تها الموضوع، فكيف يستفاد منها ان أن له ما ثبت لهارون بالنسبة لموسى إلا النبوة فإن هذا إنما يتم استفادته إن كان ظاهر الاستثناء أنه استثناء متصل وإلا إذا فتح الباب وقلنا لعل الاستثناء منقطع فكيف يتم الاستدلال نعم إذا قامت قرينه سياقيه على كون الاستثناء منقطعا اخذ بالقرينه نظير لا يذوقون فيها الموت الا الموته الاولى فان القرينه اللفظيه واضحه وهي كلمه فيها اوجبت ان يكون الاستثناء منقطعان او قوله عز وجل لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما الا قيلا سلاما سلاما فان الاستثناء منقطع لقيام قرينه اما لو لم تقوم قرينه فمقتضى ظاهر الاستثناء انه متصل والا لم يتم الاستدلال بهذا الحديث النبوي الشريف على خلافة أمير المؤمنين عليه السلام أو لم يتم الاستدلال بقوله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجاره عن تراض على عدم نفوذ المعامله ما لم تكن عن تراض فيحمل الاستثناء في الروايه على الاستثناء المتصل ومقتضى ان هذه الفقره بيان للوقت فكانه قال إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه يعني إلا أن وقت هذه وهي الظهر قبل هذه يعني قبل وقت هذه فيكون الاستثناء متصلين شو تقول يا شيخ إبراهيم في هالإشكال يلا بعد دخلناك في الإمامة يلا ما في محل هذا النقد على آيات أخرى أو روايات أخرى ما نقضنا عليه ما في نقض اصلا هذا بيان إلى أن هالآيات الاستثناء فيها منقطع لأجل وجود قرينة وإلا لو خلينا عن القرينة لكان الاستثناء ظاهراً في الاتصال ما قاعد ننقض عليه. هذا اللي يعني أيضاً ما يقولون أنه ظاهره منقطع. أن في هذا المورد فهم فقط يطالبون بالقرينة لأنهم لا ينقض عليهم أنه نقول لهم خلاف الظاهر لا. ما يصح لنا أن نقول لهم تفسير هذه الفقرة بالترتيب خلاف الظاهر لأن ظاهر الاستثناء أنهم متصل ما يصح؟ هلا بنصحنا لا نظره بس هذا الان الدفاع في مورد خاص فانفظ عنه هو لا يصح بالايات التي ما نقضنا عليهم بالايات التي شخض ذهنك فلو لأخرى. فلو فلو فلو لا ذا كان تقرير للكبرى ذا كان تقرير للكبرى الكبرى ان الاستثناء متصل ظاهر الاستثناء والاتصال لا يخرج عنه الا بالقرينه ولذلك لا يتم الاستدلال بهذا الحديث لولا أن الاستثناء متصير يسلمون بالكبرى يبدأون في زين. الظهر هذه يعني شارة لنس الصلاة لا يعني هو الاشارة وقت هذه لنس الصلاة يعني الظهر يعني القرينة على الخلاة يعني يقول هذا قرين على أن الاستثناء منقطع نعم عند الجملة الأولى والذي يوجد الداخل يعني أنه المقطع الأول قال أنه أشتغل وقت صلاتين نعم ما يوم أنه لم يصل لأي صلات منهم نعم فأحشار إلى شرطية اللاتة وهم هذا شرطية التلتين لا نال يقبل هذا بيرين الفعوة أو داخل قد حصل بسبب المقطع الأول من هذا وهذه قرينة منجودة خصص إذا اذا مخصص متصل اذا اذا اذا متصل يصير بيان للوقت خو. والجواب عن ذلك اولا يمكن أن يقال إن الاستثناء في المقام متصل وإن كانت هذه الفقرة لبيان شرطية الترتيب وذلك بأن يقال المنساق من العبارة الأولى الصحة والمأمورية فإنه إذا قال إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعاصر فالمستفاد من هذه العبارة عرفا إذا زالت الشمس فأنت مأمور بالظهر والعاصر أو إذا زالت الشمس فالصف الظهر والعصر منك صحيحتان فبما أن المستفاد من العبارة الأولى أن دخول الزوال موجب لفعليه الامر بالصلاتين وأن الصلاتين عند دخول الزوال صحيحتان استثنى من ذلك أنه لا صحيحتان على نحو الترتيب لا مطلقان مأمور بهما بالفعل لكن على نحو الترتيب لا مطلقان فاستثناء اعتبار الترتيب ترتيب من فعلية الأمر أو من صحة الصلاتين استثناء متصل وليس استثناء منقطعان لأنه يقول نعم الأمر بهما فعليون لكن على نحو الترتيب أو أنهما تصحان جميعا لكن على نحو الترتيب، فما هو المستثنى من ليس شرطية الوقت كي يقال بأن الاستثناء منقطع، وإنما المستثنى من فعلية الأمر والصحاح، فبذلك يكون لاستثناء شنو متصل. متصلان لا منقطعان. بل ذهب السيد اليزدي قدس سره في حاشيته على المكاسب صفحة 126 من الطبعة القديمة طبعا الآن ظهرت بعت مفرقتان أن جميع الاستثناءات المنقطعة هي استثناءات متصله بلحاظ المدلول الالتزامي العرفي الواضح للمستثناء نعم كلامك بلي شو تقول سيدنا الاستثناء اشتراك الاستثناء الاشتراك يقوله بالفعاليه يعني اول الوقت ما هو فعلية بل لا يقولون الأمر بهما فعليون، إنما يرجع إلى الترتيب. الترتيب لا يرجع إلى الفعلية يعني يعني. يحصل فيقول الامر بهما فعليون الا انه على نحو الترتيب يعني الا ان المامور به واجب معلق بعد الا ان المامور به من هذين الامرين الفعليين على نحو الترتيب هذا واجب معلق بعد فيصير وجوب العصر فعلي من الزوال لكن الواجب شنو ما كان بعد الظهر فوجوب الظهر من الواجب المنجز بينما وجوب العصر من الواجب المعلق الوجوب فعلي منذ الزوال لكن الواجب ما بعده أداء الظهر هذا هو بعض هس هذاك شي بعد بس ما بتدخل بحث المختصر مختصر المعاني احنا هذاك سيد بحث مختصر المعاني زين كيف نوجه الآيات وكيف هذا بحث آخر صحنا زدنا في الفقه بعض بل ولذلك عفوا وثانيا على فرض ان يقال ان المنصرف عرفا من الفقره الاولى هو بيان الوقت لا شيء اخر فهو يريد ان يبين ان شرطيه الوقت تتحقق بدخول الزوال وليس في مقام بيان المأمورية أو الصحه وإن كانت لازما لذلك لكنه ليس في مقام بيانه حين حينئذ منقطع لكن كما قال الشيخ إبراهيم دعما ظله الشريف لكن قامت القرينة على كونه منقطعان وليس خارجا عن القرينة والقرينة على ذلك هو تعبيره بعد هذه الفقر بقوله فأنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس بل إن التعبير بهذه كما ذكر السيد إلا أن هذه يعني الظهر قبل هذه قرينة للنظر إلى نفس الفريضتين لا إلى وقتهما وبالتالي فمقتضى السياق ان يكون الاستثناء متصلا وهو اولى من حمله على عفوا الم... مقتضى السياق عفوا فمقتضى السياق ان يكون الاستثناء منقطعا وهو اولى من حمله على المتصل الموجب للتنافر بين الصدر والذيل حيث أفاد في الصدر أن الوقت دخل لهما جميعا ثم يقول بعد ذلك أن وقت هذه قبل هذه فلو حملناه على الاستثناء المتصل لأوجب التنافر بين العبارة الأولى والعبارة الثانية بخلاف ما لو حمل على الاستثناء منقطيع شو تقول يا شيخ إبراهيم بعد احنا قررنا كلامك دام داما ظلك شو تقول زين الحمد لله بقيت عدة مطالب في هذه المسألة المطلب الأول هل أن النسبة بين مرسلة داود ابن فرقات التي قالت إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات فإذا مضى وقد دخل وقت العاصر أو معتبرتي الحلبي التي قرأناها أمس حيث قال ولا تؤخرها فتفوت فيكون قد فاتتا جميعا الدال على اختصاص آخر الوقت بالعصر. هل النسبة بين هاتين الروايتين وبين الروايات الدال على الاشتراك كما في قوله إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهرين كما في صحيح زرارا هل النسبة نسبة المقيد للمطلاق أم أنهما متباينان حيث حكي عن المحقق في المعتبر انه قال بان النسبة نسبة المقيد للمطلق فان صحيحه زراره تفيد انه اذا زالت الشمس دخل وقت الظهر ولم تفصل وجاءت مرسلة داود وفصلت فقالت بأن الأول منهما بمقدار أربع ركعات للظهر وما بعدها يأتي وقت العصر فهي مفصلة لتلك المطلقات فتحمل المطلقات عليها حمل المطلقي على المقيد ولا تنافي ولكن الصحيح أنهما متعارضان كما يقول الشيخ إحسان دام ظله الشريف باعتبار ان هذه الروايات تدل بحق لفظها على الاشتراك لا بالاطلاق فإن دلالتها على الاشتراك بنفس حق اللافظ حيث قال دخل وقت الظهر والعصر جميعا وبدلالتها على الاشتراك بحق اللفظ تكون شنو مغايرة ومنافرة لما دل على الاختصاص بحق اللفظ أيضا لأن النسبة بينهما نسبة المقيد للمطلق صحيح ربما تكون النسبة بين رواية داود وبعض تلك الروايات نسبة المفصل للمجمل لكن ليست هذه النسبة محتفظة مع جميع الروايات إذن فالصحيح أن الطائفتين جنوا متعارضتان فإن قلنا عفوا فإن كان القول بالاختصاص هو قول العام كما هو ظاهر كلماتهم فتقدم روايات الاشتراك لمخالفه العام والا فإن عمل المشهور بروايات الاشتراك كما نقلنا عن سيد المرتضى قدس سره هو مرجح للطائفة الدالة على الاشتراك على ما دل على الشيخ ابراهيم على الاختصاص إنما نريد نسألك مسألة صناعية يا شيخ ابراهيم جاوب ولكن لو فرضنا استقرار التعارض وأن لا مرجح لإحداهما على الأخرى فما هو مقتضى الأصل اللفظي وما هو مقتضى الأصل العملي جاوب فلو افترضنا أن الطائفتين لا مرجح لإحداهما على الاخرى عندنا روايات تدل على ان وقت اول الزوال مشترك بين الظهر والعصر وروايات تدل على انه مختص بالعصر تعارضتا فما هو مقتضى الاصل اللفظي وعلى فرض عدم وجودي أصل لفظي، فما هو مقتضل أصل العملي في المقام هل مقتضاه الاشتراك هل مقتضاه الاختصاص يلا طلع علمك شيخ ابراهيم شنو العلم هني بعد الصناعة الصناعة خليك في الأصل اللفظي أول سيدنا حتى صناعة وين الأصل اللفظي نشوفه أكو ما أكو بعدين نروح الى نعم فشنو تستفيدو منها من هذه الروايات الاشتراك في الوقت يعني تقول مقتضى اطلاقها احسنتم احسنتم فعلى فرض تعارضهما وعدم المرجح لإحداهما فالمرجع اطلاق اقم الصلاه لدلوك الشمس ومقتضى اطلاقه شنو <تصفيق> الاختصاص وبعبارة اخرى مقتضى اطلاقه عدم اشتراط اول الوقت للظهر لاننا نشك في اعتبار الاختصاص وعدمه فننفي اعتباره باطلاق الدليل زه فلو تجاوزنا عن ذلك كما اشكل السيد احمد حفظه الله وقال بانه لا نحرز ان هذه النصوص في مقام البيان من جهات الشرائط وانما هي في مقام البيان من جهات اصل التشريع وان الظهر وان الصلاه واجبه عند الزوال فتصل النوبه للاصل العملي فما هو مقتضى الاصل العملي استصحاب عن شنو استصحاب دخول يعني مقتضى الاصل هو الاختصاص عندكم يعني استصحاب عدم دخول وقت العصر الا بعد مضي مع صاحبه الوقت بعد ما اصبر صاحب إلا. اصل التكليف احنا نعلم به للقايده الاختصاص انن في بالبراءه شو تقول هذا يقول براءه انت تقول استصحاب شو تقول شلون ما اصل التكليف التكليف هو يقول الا بصلاه ال... عاصر قال ننجل العاصر طبعا الامر بصلاة العاصر موجود ما عندنا شك فيه إنما نشك في قيد هكذا يقرر السيد هل أن العصر المأمور بها العصر المشروطه بعدم أول الزوال بأن لا تقع في أول الزوال أم لا فنجري البراء عن شرطية ذلك سيد يقول مقتضى البراء عن الشرطية انه يصح ايقاعها ولا الامن شك في انه في مقيد انه ماالمقوم في بالصلاة في هذا الوقت أو لا اقول معاكم ماكو يعني ماكو صلاة ما شك في ان في, في الأم. الوقت نشوف هناك في الصلاة لا ما, ما يتكلم عن ازم العدم الازلي يتكلم عن عالم الجعل نعم Bali, wat zegt de de خل الاشتغال يا شيخنا الروح للأصل الشرعي دا قالوا الأصل العملي يعني شنو أصل الشرعي قاعة الاشتغال هذا مورود هذا حكم عقلي مورود للأصول العملية الشرعية كلام في مقتضى الأصل العملي الشرعي شنو هذا شيخ حفظه الله شيخ جعفر يقول استصحى جماعة يقولوا براعة فأيهما نريد تحكم ما بينهم وأنه تقول قاعة الاشتغاء كيف براعة يعني شك في التكليف مم. لا مو الترتب كلامنا مو في الترتب ما في إشكال أن العصر مرتبة على الظهر هذا ما بحثنا فيه كلامنا في اختصاص الوقت واشتراكه نعم <تصفيق> الشيخ يقول أصلا نشك في الامر يعني نشك في اول الزوال اذا حان اول الزوال ولم يمض مقدار اربع ركعات اصلا نشك في هذا الوقت ان العصر مامور بها ام لا يعني نحن نشك في اصل الامر مو اننا احرزنا الامر ونشك في شرائط المامور به احنا قاعدين نشك في شنو في اصل الامر انه لو كان القول بالاختصاص ثابت لكانت العصر اصلا شنو اصم ماكو امر بها لو قلنا بالاختصاص فالقائل بالاختصاص يقول لا امر بالعصر الان اصلا ما في امر فالشك اصلا في اصل الامر كيف تروح تجري البراءه عن بني عن عن شرطيه المامور به هذا هو تالي هذا هو شنو يعني صاحب العلم يقول اه شيخ شنو تقولوا سيدنا هذا شلون هذا مسبب عن الشك في انه هل هذا شرط او لا هو الاختصاص فاذا دفعنا ذلك في بعد نحرز الامر تحرجون يعني شك في الاختصاص في أي شيء في المأمور به وفي الامر, في الأمر. في لا. لماذا كلامنا بالاختصار هذا القيد في الامر تشكون فيه في لو في المامور به هذا المبنيين على الاختصار في انا اسالكم تقول مسببي نعم. مسبب عن الشك في القيد اقول الشك في القيد للامر او الشك في القيد للمأمور به تون الاختصاص تشكون في قيديته تشكون في قيديته للامر او للمأمور به يعني تشكون اصل الامر بالعاص مشروط مو مشروط او لا تقولوا اكو امر بالعاص لكن نشك في المأمور به شلون الشيخ قلت قاعدين تشكوا في شرط الامر صحيح هو شك في الشرط والقيد لكنه شك في شرط الآمر سيدنا سيد المصادر على المطلوب سيدنا سيد المصادر على المطلوب يعني احنا نريد ان اصل كلامنا بالشك في الاختصاص اذا هاي المسألة على الاستصحاف هي مبنية على على القول بالاختصاص واحنا نريد ان هذا الكلام يا كلام. يعني هو إحنا ذيل نثبت أنه ها هل هلا. يا كلام تريد تبرئ. فهذا ما قدرنا نثبته. جينا مختضل أصل الآم. كانوا مختضل آم. ما إما ال ال عن أي شيء. عن عن الش تقييد المأموري في الوقت. يقول لك هذا تقييد المأموري غير فرع حراز الأمر. أصل الأمر مو محراز <تصفيق> أدري ما نقدر شو ما محرز. أول الزوال مو محرز الأمر بالعصر أول الزوال لعل القول بالاختصاص صحيح فلا يكون هناك أمر بالعصر هل بغض النظر عن روايات دخولها جميعا هل هي الآن أصل عملي بعد روايات شنو هذا كلها في الفرد أيوان بالأمر بلدخل بلدخل أنه محقق الأمر بلد سيف شك في الاختصاص وعدم ندري شك في الاختصاص كقيد للامر والمامور به شلون شك, شك لو لو قال بالاختصاص يقول شنو هو يقول قيد في الامر بعد يقول لا امر بالعصر في اول الزوال يا يا بي شيخ ابراهيم فقد يقال بدوان بأن المورد من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير بمعنى أنه هل أن إيقاع العاصر متعين فيما بعد مضي أربع ركعات؟ ام اننا مخيرون في ايقاعها بين اول الوقت او ما بعد مضي اربع ركعات واذا دار الامر بين التعيين والتخيير جرت البراءه عن التعيين فمقتضى البراءه عن تعين ايقاع العصر بعد مضي أربع ركعات أنك مخير في إيقاعها في أي وقت قابل أو بعد فتكون نتيجة البراءة بصالح القول بالاشتراك إلا أن يدعي القائلون بالاختصاص ان هذا راجع إلى شرط في الامر لا إلى شرط في الصحة لأن نفس القول بالاختصاص يمكن ارجاعه إلى مطلبين المطلب الأول أن يقال إن العصر لا تصح في هذا الوقت فيرجع إلى شرط في الصحة فمضي مقدار اربع ركعات شرط في صحه العصر وليس شرطا في الامر بها فبناء على ذلك تجري البراءه عن التعيين لاننا لا ندري انه هل يشترط في صحتها مضي هذا الوقت ام لا اي هل يتعين ايقاعها بعد هذا الوقت ام لا مقتضى البراءه عن التعيين هو جواز ايقاعها مطلقا والمطلب الثاني او التحليل الاخر بان نقول مرجع دعوى الاختصاص الى شنو شرط في الامر اي لا فعليه للامر بالعصر اصلا الا بمضي مقدار اربع ركعات والا فلا امر اذا بالنتيجه اذا دخل الزوال يشك المكلف انه مامور بالعاصر على هذا التوجيه مامور اصلا بالعصر ام لا تجري البراءه عن الامر شك في اصل التكليف بالعصر في هذا الوقت فمقتضى الشك في اصل التكليف شنو البراءه عن صنف فلا امر بالعصر في هذا الوقت أوفق المقتضى استصحاب عدم فعليه الأمر إلا بمضي هذا الوقت هو عدم فعليته بحيث لو أتى بالعصر الآن فقد أتى بعمل لغو إذ لا أمر به إذن مقتضى الأصل العملي هل هو البراءة عن التعيين أم البراءة عن أصل التكليف يبتني على تحليل القول في الاختصاص وان مضي اربع ركعات شرط في الصحه او شرط في فعليه الامر والحمد لله رب العالمين شاء الله شنو تستفيد شيخ جعفر من كلماتهم في الاختصاص شنو يدعون لا بعد دخل وقتها دخل وقتها لان الوقت شرط في الصحه ايضا هل وقت الوقت شرط في الصحه بس <تصفيق> وأن الشأنية وانه قصا هذه المذكره